إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيْنًا وَالَّذِينَ يُنْفَلُونَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر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 م تِن بِنشَهيدِ وَجِ وَوجِنَّ بِكَ عَلَهول شَيد يَوْمَئِذَ وَدد الذيينَ كَفَروا وَصَو وَسُول لَتُ سَوَات لَتُ سَووابِهِم الأأَرضُ وَلَا يَكتُمونَ اللهَّهَ حَدثَا ياأَوَّ بينَ آممَنوا لَا تَقرَبُ الصَّلاةَ وَأَن تُمسُكَر حتىََّ حتىََّ تَعلَم مَا تَقولُونَ وَلاَا جُُبًا إِللاا عَابِر سَبيلٍ حتىََّ وَلَا جُُبًَا إِللاا عَابِر سَبيلٍ حتىََّ تغتَسِلُ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 ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا وراعنا لين بالسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانذرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا بَدَّلَ اللَّهُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِي-ا أَبَدًا لَهُمْ فِي أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا